وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ وَكََّمَ اللهَّهُ موسَ تَكليمَا وَوكََّلَم موسَ تَكمَا رُسُلَم م بَششرينَ وَمُذِرينَ لِأََّا يكُونَ لَّاسِعَى اللهَّهِ حُجَّةُم بَعدَوسُل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله نريدا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه علمه والملائكه يشهدون والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قرظا ضلالا بعيدا 109- من سبيل الله قل ضلوا ضلالا بعيدا 110- إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 111- إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 أَيَذْكُرُونَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا